بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد اذن لس 41 اوستك 31 بي اعراب المثنى راينا ان الجمع او الاسم ينقسم الى مفرد ومثنى وجمع وراينا ان الجمع ينقسم الى جمع تكسير وجمع مذكر سالم وجمع مؤنث سالم الان سننظر الى كيف يعرب المثنى اقرا الامثله في البدايه لعب الولدان اتفق الشريكان اورقت الشجرتان Hadar al-Musafira. Kef'tul wele dein. Hadet tu sheri kijn. Te 55. En kurata lil wele deini. Is terreitu min على المسافرين بوك النحو الواضح النحو الواضح إن أشياء نحن على هذه السيطة خات من أكثر أكثر من أكثر أكثر من من الفوربال نعم النحو الواضح لعب الولدان. The two children. اتفق الشريكين De twee deelgenoten zijn overeengekomen وفيه كم باك الله تعالى اوراقات الشجرتين De twee بومنزل بلادنا الكريم حضر المسافريني De twee حضر De twee reizigers zijn gekomen Ka Faatu al Ik beloonde de twee kinderen of de twee jongens. Hadet to Sharikin. Ik sprak tot de twee deelgenoten. Tasella to Ashajaratein. Ik klom de twee bomen. ودعت المسافرين iknam afscheid van de twee reizigers اعطيت الكرة للولدين ik gaf de bal يونس de اشتريت من الشريكين ik kocht van de twee dirgenoten دنوت من الشجرتين ik kwam dicht bij سلمت على المسافرين ik de twee reizigers. En dat is de vertaling, en nu ga ik naar uitleg. Als je kijkt naar de voorbeelden, alle voorbeelden, en dan kijk je naar de laatste, of het laatste woord van elke zin, dan vind je dat dit woord muthana is. En muthana, dat is een woord. يدل لانه يدل على اثنين بزياده الف ونون او ياء ونظروا مثنى اومدات يدل أو ونجدها في القسم الاول مرفوعه لان كل منها فاعلا als we kijken naar de eerste groep, dan zien we dat deze, al uh, Muthanna, in elk voorbeeld van die vier voorbeelden, dat die maar voor is. Waarom is het maar voor? Omdat het daar fa'il is. Fa'il, dat is een ism wat na een fa'il komt. En het is degene die de handeling van het werkwoord verricht. Dat is fa'il. Dus ze zijn maar voor. En we weten dat fa'il altijd. Maar voor is. Inshallah in een tweede groep, daartegenover, het zijn mansoob. Waarom? Omdat het bij is. En bij is, zoals we weten, het is een ism waarop de handeling van het werkwoord is verricht. En hij komt altijd mansoob. in بحرف جر وفي <تصفيق> in the laatste groep zijn deze woorden، deze مثنى، deze magjuror، waarom omdat حرف الجر ارفوضت. For, for elk van deze mithnäst. فما علامات الرفع والنصب والجر في؟ and de vraag is nu: wat zijn de tekenen van een رفع، van en van جر in a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 وفي حالتي النصب والجر تنتهي بياء ونون إن تخالف النصب فعل به إن تفيد خروب إن الجر اسم جرور في أين دخت الياء إن الداء دخروب إن دخت المثنى مت الياء النون ومن ذلك نستطيع أن ندرك أن الألف هي علامة الإعراب النائبه عفوا النائبة of dus hiermee concluderen wij, hiermee kunnen we zeggen dat de elif dat de el is het teken van de arab, wat in de plaats komt van Abdamme. In welk geval? In het geval van Rafa. Als je maar voor is. Dus dan is de Alif de plaatsvervanger, de plaatsvervanger van. Walye Hiyalamatul Yahabina ibetu an il Fetha Al-Qasra vi ha latei anasbi al En el Yeah is dan de plaatsvervanger, dat is het teken die de plaats vervangt van Al-Fetha, van zowel Al-Fetha als Al-Qasra in het geval van an nasb respectievelijk al-Jadat دوس الإعراب فن المصام فطنت القاعدة الخامسة والخمسون ستيل رايكل نمبر فايفن فايفتيخ يرفع المثنى بالالف وينصب ويجر بالياء يرفع المثنى بالالف وينصب ويجر بالياء دش المثنى هاي فوت مرفوع مت الالف الالف في ستة فن الرفع وينصب ويجر بالياء إن الياء is taken from النصب and from الجرس. الألف is the place-filler from الضمة إن تخفى المثنى، إن الياء is the place-filler from ذوال النص الفتحة.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 في هذه الجملة مفعول به منصوب بلياء لأنه مثنى. إن أمتنه. Completer معك زخية. الولدين مفعول به منصوب بلياء النائبة عن الفتحة لأنه مثنى والمثنى ينصب بلياء. وفي الحالة الأخيرة في حالة الجر أعطيت الكرة للولدين. إك خفت بال and the twins. Op de twee kinderen. Dan is Arab Al Waladini Ism Major Biljai niyabatan Anil Kasrati, muthanna en zo doe je dus Al-Arab. Zo so doe je Al-Arab. En dat was het voor wat betreft deze hoofdstuk of dit hoofdstuk, hoofdstuk 31. B. Arab al muthanna Ik hoop dat het duidelijk is. En uh, als er vragen zijn, dan hoor ik het wel, insha'Allah ta'ala. Iemand zegt het was me een genoegen. Ik hoop in de toekomst vaker aanwezig te zijn, inshaAllah. Wat je zegt. alhamdulillah, Dus. Als er vragen zijn over dit onderwerp, dan hoor ik het graag. En dan is het aan jullie om het huiswerk te maken hiervan. En dan volgende week zullen we die bespreken. Zijn er vragen over dit hoofdstuk? Of iets anders wat we eerder gedaan hebben? Zuster wat Stadfadda. Ik heb de les helaas niet kunnen volgen. Zou u hem kunnen... Uploaden, inshallah. Ja, ik zal hem inshallah uploaden. En nu de site www.arabischelessen.nl, die doet het weer. Dus als u daar gaat, dan zal ik hem inshallah. ta'ala, uh, misschien morgen inshallah, zal hij daar staan. Www.arab. Dus de, de site doet het weer. En uh, daar kunnen alle lessen uh, naar beneden gehaald worden. Of je kunt daar. Even een vraagje. Bestaat er ook een antwoordboekje? Niet dat ik weet. Niet dat ik weet. Ik ken zo'n boek niet. Niet dat ik weet. Zijn er andere vragen? Uh, uh.